ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعادا وان المسجد لله فلا تدعوا مع الله احد وانه لم ما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قال انما ادعو ربي ولا اشرك به احد